Ya Rabbi bil في رجاء Ya Rabbi نجبيان نور ظاهر وسط الشهور طاير من الأفضل عامر على ذكر ال ال تشهد الى الاعمال تجمع يا شهر الله ال الماع الخيرات منبع لكل قلوب معب صلي صلي صلي يا الموالع للنبل المحمود وعلى الا اصحاب الكرم شهر لك بالحشر مرد لك مولود الرحمن كل من به هم ما هم زال همة جواد ويا الهادي صلي صلي يا, يا رب نعنا ال مستفى الطيبين فين كل دعوه منا واحنا والهاني واليوم احنا خاصنا ندعي اثنان الجواد ابن اغلى مولوده على الارواح بسمه جوادي يفوح منها وعلى الهادي بكراد دعائي في تصرا من الرحمن نظره حكى القران عنها صلي يا رب العرش على مصطفى والان نتوسل بهم غايه الامال الجواد بسمه ترقب الاعمال اللي بسمع تنبع الافضل وكم لهملنا والدحنه توصلنا تحن لقلوبنا رضا الرحمن عنكم جلاله اذنكم شفاعتكم منكم في املنا عليكم صبري يا رب العلى الهادي والالباء علا واسكى وجلا واسما ما فله اللي بالولايا بيهم توسعت وندم الصلاة على